الله الله. الحمد لله الذي لن يزل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا منذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسقى أسأل الله عز وجل أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوسقى حتى نلقاه بها تكلمنا في اللقاء الأخير فائد عن مسألة الدين وقلنا أن الدين هو فيه معنى الطاعة وفيه معنى يدل على الطاعة والانقياد ويدل على القهر والغلب والخضوع ويدل على الحق والجزاء والعقاب مش لما ذكرنا كلام الدكتور دراز في كتاب الدين ودكتور الكلام الموجودي في كتاب المصطلحات الأربعة إذا إذا عرفنا أن دا دين يبقى تعرف أن أن ان لم يكن الاسلام فولا كديم غير الاسلام مفيش حاجة اسمها زي ما قلنا في الدقاء الاخير مفيش تتسل الخير وتتسل الشر الكلام المتقارض حدث ما ينفعش هده وانما العقيدة العقيدة العقيدة من عقدة الحب شيء مجزوم به معقود على القلب ما كلام والله يبايني يباين والله يمكن وما يمكنش فتعرف انت مش ممكن تقبل ابدا عند الدكتور انك تروح له وقولك والله يخد الدواء ده الدواء ده ممكن ينفع وممكن لا ممكن حد ديه بل كده فما بالك بما قال الله في اصول الدين ده اصل دين الاسلام كما قلنا بل كده ده اصل, أصل الاسلام الاطار العام لالاسلام اذا اذا عرفنا انه هو ده معنى الدين وان من تركه ذهب الى دين اخر ومن وان من احتمقه لابد ان يخضع له لان ده معنى الدين اذا كنت لكم ديني يبقى ديني ان اخضع له وان هو امت بجزائه والعقاب عليه وهم بالبعث والنشور بانه بأنه مجموعة التحليلات والأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها إذن ما هو الطاهود إذن أيها الإخوة عرفنا بقى للدين ده وإنه يبقى إيه هو الطاهود بقى لازل تكفر أن تبقيه تكفر بكل دين قد دين الإسلام عرفت المعنى الدين؟ الدين هو اللي فيه الخضوع والانقياد اللي فيه الأمر والنهل يبقى أن تكفر بكل دين غير دين الإسلام عشان تحقق التوحيد ولن يتحقق التوحيد أبدا إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله نقول الكلام ده ابن القائد من كل معبود سوى الله عشان كده ابن القائد رحمه الله لما ذكر قال قال قال إنه في تعريف الطاغوت قال وطاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله فإذا تحكم إلى غير الله ورسوله راح للطغوط على طول. عمل الى ما راح للطغوط نقد اصل دين الاسلام. نقد اصل الجين. جملة على طول كده. شل السجرة من اصلاحها. خلي بالكم مسألة في غاية الخطورة. طيب ما هو الطغوط? اللي هو قصد معالم حقيقة الطغوط بقى. انا اقول تعريف الطغوط صح. ما تجاوز العبد بي حتىه من معبوض او متبوح او مطاعم. عايزين نعرف بقى. ما هو ما يحقق حقه الطروط؟ شكل الطروط شكله ايه؟ هو شكله ايه يعني؟ الطروط ده. بص اسمع كده. قال الله عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دوني من شيء. خلي بالك من الايه دي. طب كمان في ايه ثانيه شبهها كده فين بقى دي صوت دقيقه كده فين لك الايه موجودة في سوره النحل بتقول, إيه بتقول وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما من دون ولا لا الايه الايه دي بتاع النحل ما من دون شيء النحل ولا ولا حرمنا من من شيء الآية وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا ولا حرمنا هو قضيه بقى اشراكنا وحرمنا عبادنا وحرمنا ايه الموضوع ده يا اخوات قال لك هم دول بقى جناحه الطاغوت خلي بالك بقى, بقى كويس قوي معايا في الحته يبقى الـ الـ ما هو الطاغوت حقيقه الطاغوت عباده غير الله او تحريم التحريم والتحليل والتشريع <تنظر من تال بجاح> يسألك خذ المجلس التشريعي شايف الزيت والتشريع هذا أيضا من جملة الإيه؟ هذا هو حقيقة شكل شكل الضهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء لي هي آية الألعام بقى قال رحمه الله قال فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البئن نحن نقوله ثانيا خلي بالك قال رحمه الله خلي بالك شخص سامن تيمية ده بقوله علي بوابك عن لو عصر علم السلف والذهولك ولذلك المجلسة دي المذسة المجديدة شاش لسان متيما وعندك بقى الزهدي وابن القيم وابن عبد الهادي وابن حكدي الوزي ال دي اللي هي نتك بعدين منهم ابن حجر وابن رجب في, في يعني زخم كبير جدا في الطبقة دي ده طبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وزيما كان قبل ذلك بقى الأيمن الأربعة يعني خلي بالك من من كلامه يقول فإن المشركين وعايز أقول لك حاجة إن متيما رحمه الله لما نظر على العقيدة الوصوفية لما جابوه وعملوه محاكمة وحاجات زى كده نظر اكابر من اكابر غلابين بس كان عندهم اشكال في قضايا الصفات كان عشعب عندهم اشكال في ده اللي هم من بقى ابن مخلوف المالكي القاضي من المالكي ابن الوكيل صفي الدين الهند ابن الزملكان جماعة قيلة اول اول ابن الزمية بيقول في العقيدة في المجموعة الفتاوى لما نظروا وافهمهم ان كل صفة تابعة لموصوفها قالوا جزاك الله خيرا لقد بينت لنا أصلا عظيما من أصول المسألة نحن في بمسألة الصفات اللي ممكن منها ما يخفى ومنها ما كده والمسألة لما بقال لهم أنا أعلم أنني عندكم كاف لأنني أثبت هذه الصفات أما أنتم فلأ أكفركم لأنكم جهلاء. فعنهم علماء أهو لكن يجعلون هذه المسألة ولذلك المسألة رحمه الله يقول من جاهل حقيقة كثابة عندي من العامة سواء كان من الفقهاء من الفقه والجزاة ومن جارك قد من العام عام اللي يجعل حقيقة الإسلام ولذلك يا إخوة اللي يدفعك النهاردة يدفعك بلا إكراه إكراه ملجئ يعني سفه لأبتك يدفعك إلى تشريع قوانين ولا إلا تدين إلى غير الدين الله عز وجل هذا من الحوامل مش مش قادر يفهم الدين على إيه أنا أقولك يا بكده أني أنا هتكلم كلام جريء ومباسئ مع أنه أنتم تعلمون أنا لا أحب أن أتكلم هكذا عن العلم لكنهم دفعوا الناس إلى مدفع سوء لا ما ادفعش على ولا بد ان نتكلم على امر الله عز وجل ولا بد ان يكون الكلام بايه بحجتي وانت عندك بقى يعني انا مش عايز افرع في المسائل لما يجي وقتها هقول لك العلماء اللي اعترضوا على ده وموجود على الـ على الـ الانترنت عندك المقال الطويل اللي كتبه الشيخ عبد العزيز رش تكلم كلام في غايه القوه ولا زيد ده صدق كفر انتوا ازاي تقولوا عليه نعم فخلي لي بالك لما نيجي بس الوقتان بأن أقول لك إنما المهم دلوقتي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء قال ابن زيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنامس قال لك والله هو بعده قدر الله لو ربنا سبحانه تعالى كان يريد ذلك فإنما كانش شتابنا نعمس وبعدين كمان هو ده اللي ربنا كتبه ده دور الجماعه المشكلين في قال لك ده هو ربنا كتبه بتاع انت مش شوخ ببالك اللي فيه قاضي مشترك بالنفس الكلام ونفس والله احنا مضطرين استعاناه من ايه عشان نخلي العجله تمشي اصل الدنيا متعطله اصل هو ايه انت عارف انت بتعمل ايه انت بتعطل الشريعة انت بتجيب كلام من قيم اللي ذكرناه في الحلقة اللي قبل انه اللي فاتت ان قال ان بيقول ان فيه ان الله عز وجل يخاطب خلقه بالامر والنهي او ان الامر والنهي ده اللي يلزمهم ده بيعطل الخليقة. لان ربنا سبحانه وتعالى قال افحسبتم انما خلق لهم عبثا ربنا لم يخلق الخلق عبثا ولا تركهم سدى وانما جعلهم شريعه ينفع عليها ازاي تقول سدى. الشاهد فان المشركين استدلوا بالقدر على نفي الامر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعه والمعصيه ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين اذا الطغوت هو عبارة عن عبادة غير الله والتشريع مع الله عزيز أن يبدأ يحرم ويحلم يقول ده هذا حرام وهذا حلال ويصف بمثاني الكذب لأن الحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما حله الله عز وجل ولذلك شيخ الإسلام المثانية رحمه الله يقول أن أصل الضلال يقول كده أن أصل الضلال في الـ الـ الـ الأرض إنما هو من هذين الشيء سن دين غير دين الله عز وجل أنه يعني يخضع له كده وتحريم تحريم ما احل الله عز وجل بريس حاكيم بن حزام رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمط عنك الوسم لا معايا صليب كده فانا الاستاذ صالح قال له امت عنك قال له شيل شيله دلوقتي ده مش تاني اشيله قلنا في الـ في الـ في بعض من درسين ثلاثة ولا حاجة لما اتكلمنا عن ده قلنا ان اه والله هو عايز يعلق صليبي على ما زي ما هو عايزك ما تسروش كده ما تحطش كل كل الاسخف كده ما يظهروش يحطني في نور ويبقى مواره كده في وسط ما فيش الكلام ده وثقه عمر رضي الله عنه والتي درج عليها الخلفاء انه لا يظهر هذه هذا الصلبان الصلبان ده ده الدعاء ادعاء الولد ايه بقى ده كلام ده فقالوا لا لو تنظروش ولا كده المهم يعني النبي صالح قال له امس عنك الوثن وبعدين سمعوه حد من الحزام يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال له ما عبدناهم طب احنا ما عبدناهمش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا؟ خلي بالك من حياتها دي بقى قال أليس كانوا؟ يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم فقال بقى آه من هنا آه؟ سيدنا عديد بن حاتم تم فكر برضو الابادة اللي هو الفكر القتل ده ان هو الابادة ايه ان انا باخضع له بسجد له بقى لا لا لا لا ده التحريم والتحليل ده فقال له بقى فقال فتلك عبادتكم إياهم هي دي العبادة عبادتكم ولذلك يا إخوة ابتدأ أنا حاجه بس لما اكلمك في تاريخ التشريع تاريخ الطاغوت هكلمك عن عمر بن لحي الخزاع لكن اللي عايز أقوله لك بس دلوقتي إنه التشريع هذا أمر خاص لله عز وجل وإن الإنسان لما يفكر إنه يعمل ده يبقى هو ده جناح الطغوط شكل الطاغوت انه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرو بن لحي الخزاعي قال ايه? قال رأيت عمرو بن لحي في النار يجر قصبه في النار يجر أمام عون فجر هو النار وعادي يقف حواليها. يدور بها كما دور الحمار بالرحة يجر قصبه في النار وهو اول من سيب السوائب على. يا رسول الله ده دعمرو بن لحي ده اللي جاب الأصلام فانا كنت اقدر افهم الخطاب ان هو اول من قام على أص... عمل الاصنام مش تاير بالسوائل قالك لا اصلا عمرو بن الحي في الاول تاير بالسوائل يعني في الاول عمل ايه في الاول عمل تشريعات قال يا جماعه احنا لازم نوقر الله قال له طيب يا فندم نوكر ربنا ازاي قال لي ما في عندنا جمل حنسيبه كده سائب محدش يبصله ولا يجال حيثه خالص ولا بتاع نهمله والجمل التاني اذا مش عارف خلف كم مرة ما ناكروش والجمل الثالث يدي بقى معاقه يا والنساء لا لا انت بتشرع وبتحرم كده وبت... انت مين اللي قالك تعمل كده قل اقضاء هو اذنى لكم فلما شرع لهم تشريعات ووفقوا عليها قال لهم ده لطيفكم اله اخر ده ليه اله اخر وهي بتيجي كده أن يبدا يشرع لك تشريعات ثم يجعل بعد هذه التشريعات اله اخر بمنتهى الجرف يقول لك تعالى ان ده لا طوب حد ثاني ويبقى يش... لك من ده يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واصل الضلال في الارض انما نشا من هذين اتخاذ دين لم يشروه الله او تحريم ما لم يحرمه الله اتخاذ دين لم يشرعه الله او تحريم ما لم يحرمه الله والديمقراطية للدين مع بعض نحن قلنا الدين ايه هو الدين الخضوع والقياد والخوانين التي يمشي فيها ماشي ده عمل ايه اتخذ هذا الدين عمل دين الناس مشعراء دين الماده الاولى الماده الثانيه الماده العشرة عندنا لجنة ال100 هتعمل لنا حاجة يا جماعه بتاعوه هنعرضه على الناس والحكم للاغلبيه زي قالوا ماشي يبقى شاء الله يكون الكلام ده هتشيله في و دماغ اذا قالوا لا مش ماشي يبقى مش ممكن ولا كنت هخلص من الذهب لان هو لابد وده الكلام ده ايه اسمه ايه ده ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله ايضا وهذان الاصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الاسلام فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك لحد ذلك. الجماعة اللي يستغفلوا بعضهم. ويقول لك والله يا جماعة الديمقراطية دي حاجة وحشة جدا وكفر وكل حاجة بس ده مش عندنا. احنا عندنا المادة التانية بتقول لك الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع. لا لا لا ما تقولش كده قال يا جرجل المصدر الاساسي بالالف واللام والتحارف والتحارف المصدر الاساسي من مصادر التشريع اه يعني ايه المصادر الاساسي هل يعني هو معاش رائع مصادر التاني ايه اه ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يا حبيبي لابد ان تعلم حيذا اردت ان تتعرف على الدين ان الدين كله لله فبش عايق يسمع ربنا يقوم وفي حد تاني كده مع ربنا يعني ممكن ما بيش كلام ده كالله ده اسمه شرك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك عامل عملاً. عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه خلاص عمل باطل فيش كده ولذلك يقول اه شيخ رسالة السلام رحمه الله يقول ايه بقى قال وربما طبعا قال كلامه في ضوء الشاطئ المستقيم قال ايه قال وربما قيست لما كان بيتكلم على البدع والأحدث والأحدث قال ايه قال وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجود والحجر الاسود الذي الذي شرع الله استلامه وتقبيله كانه يمينه والمساجد التي هي بيوته وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في قهل الارض. خلي بالك من الكلمة الجميلة خالصة. سيفقال لي ايه ابن سيميلة رحمة الله? قالوا انها معوبة قالك ممكن يسوها على كده. عشان كده احنا بنقول النهاردة يا جماعة المشايخ. اللي بيقول لي ان ده تكتيل الخير وتخلل الشر. بقول له لو سمحت مين لك تقول لي الكلمة. مين لازملك تقول لي تكتيل الخير وتخلل الشر ده. مين اللي قال لك? تقولها. تنقلها عن مين? عن من تنقل هذا الكلام فمش هيقول لك عن حد قاعدة فيش حد من الاهل اللي قالوا والله ممكن تاخد تروح من تاني وتاخد منه امرك ونهيك وخضوعك وبعدين تقول والله يعني هو في شوية خير ما كل حاجة فيها خير انت لو ضغطت في اي تشريع من التشريعات اللي موجودة التي تضاد للإسلام والتي هي على غير إسم الإسلام عتنا في حاجات خير بس حاجات كويسه يا جنكيز خان الياسك لما حكي لك عليه عتناك في قرآن كان في قران بالمناسبة يعني الصوره بتاعنا في القرآن برضه. لا ده كان في قران عشان يسكن ومع ذلك ليه كان, كان ضلالا باتفاق اهل العلم كما سأذكر لك هذا الموضوع ان شاء الله فما عبدت الشمس والقمر وانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في اهل الارض هو يوسف ابن تيميه بقى في مساله الشرك حصل في اهل الارض اللي هي بقى قصه الطاغوت زي ما حكي لك امس سيدنا نوح عليه السلام انما المهم ان تخدت بالك من جناحي الطغوط جناحي الطغوط لذلك يقول ابن تيميه رحمه الله فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام بما وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وكلا كافر قال لي بالك من الحلقة لبعض قال الكلام ده في العقيدة التدميرية وقال الكلام ده في اخطاء الصلاة اقتضاء الصلاة المصدر اذا يا اخوة جناحي الطاهوت هو موضوع هو ايه عبادة غير الله عز وجل وتشريع التشريع اللي هو تحرير ما حل الله عز يرجى ناحية الطاهوت اما العبادة فاحنا عرفنا العبادة بكده وقلنا صورها ايه وحاجب لك كلام اهل العلم فيها واما التشريع فنذكر قانون بقى نذكر بقى تاريخ هذه العباده تاريخ الطاغوت ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل اي اجعلنا وياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه هذا نفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته